الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين في معيتنا اليوم فارس من فرسان الإسلام وبطل من أبطال الأمة وعلم من أعلام التاريخ وقد اخترت الحديث عنه مواصلا وهو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرى ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وكل من ينتهي نسبه إلى فهر قرشي لأن فهر هو قريش نفسه الذي تنتسب إليه قريش كان يسمى في الأصل فهرا خديجة رضي الله عنها عمته خديجة بنت خويلد بن أسد الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد أمه صفية بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نشأ الزبير عندها يتيما فكانت تقسو عليه ليشتد وليكون رجلا فقيل لها ستهلكيه قالت من قال أني وبغضه فقد كذب إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب ترتجز وتقول بهذه الأبيات وهذا فيه إشارة إلى أن الكثير من الأمهات بل وحتى الآباء يغرقون الأبناء في شيء كثير من الدعه والترف مما يفسد الأبناء في المستقبل فلا يستطيع الطفل بعد أن أغرق بالدلال والدلع الشديد والعطف الزائد حتى إذا كبر تقاعس عن تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته كرجل مسؤول ولو أنه استطاع أن يقول الحقيقة لقال ضرني أبي أو ضرتني أمي قالت من قال اني ابغضه فقد كذب كان خاله وصفية حمزه شقيقها فصفية أمه كانت ترسله مع خاله لملاقات الأسود هو طفل فإذا قالت أخرج اليوم مع خالك وبكى ضربته فكان الناس يقولون لها هو لم يبلغ بعد هذه السن تقول من قال أني أبغضه فقد كذب إنما أضربه حتى يلب يلب معناه يقبق قوي ويهزم الجيش ويأتي بالسلب ولقد صدقت لما طلب عمرو بن العاص في فتوحات مصر مددا أرسل إليه الزبير بن العوام وقال له أرسلت لك جيشا قوامه ألف فارس ألف فارس لنفر واحد بس لأنه مما هو شافع ربوه تعشوف شوف التربية هنا يا حرامي تعال شيلوا بالله بعد لو ما شاء في الظلم ما يتلفت كان كيس ساكت يعني كشكل بوراهم جاري ياخد الشوت يا تربية خاطئة فأنا أول درس أستفيده من الزبير بن العوام كما سوف ترون بعد قليل أنه فارس رضع الفروسية من أمه أمه هي التي قتلت اليهودي يوم الأحزاب ضربته بعمود فصطاطها حتى وقع مغشيا عليه وقتلته صفية بنت عبد المطلب اخت حمزة وبالتالي كان الزبير بن العوام بطلا أسلم الزبير بن العوام وعمره خمس عشرة سنة وأسلم الزبير وسنه قريب من سن علي وطلحة وسعد كانوا في أسنانهم متقاربون طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص كانوا, متقارب كانوا جميعا متقاربين في السن يقول أهل السير أن الزبير أول من سل سيفه في سبيل الله اول واحد طلع السيف من جرابه ورفعه إلى المشركين ده بن العوام وكان في السادسة أو السابعة عشر من عمره بعد أن أسلم بعامين سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل فشهر سيفه مسلتا يحمله ويشق مكة من أولها إلى آخرها حتى لقي النبي فقال له كنه كنه يعني دخلوا, دخلوا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شام سيفه يعني نزلوا فقال له ما هذا قال سمعت أنك أخذت قال وما تريد أن تفعل قال لأقتل النبي من أخذك فدعا له ولسيفه بخير ده في مكة شايل سيفه عمره سبعة عشر سنة ما كيف يخذ وده متى شافه مش يستضد الأسود هو شافع سبعة عشر سنة ده أنت بتتخليه عشر سنة السيف في مكة كله انت بتقول ده ما ممكن انت قال له عشر سنة من ناس يزبسون بتفرج يزبسونه أنت قال بتفرج ده قال سبعة عشر سنة بيعمل بيعمل والله يدق مكه كلها سبعة عشر سنة قال شو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فارس لا يشق له غبار يوم بدر خرج الزبير مقاتلا وقد لبس عمامه صفراء حتى قال عامر ابن صالح ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام عامر ابن صالح ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام يقول جدي الوزبير العوام ابن عمتي احمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء غدات بدر كان أول فارس شهد الوغى في لامة صفراء نزلت بسيماه الملائك نصرة عند الحياض يوم تآل بالأعداء أو يوم تكالوا الأعداء معناها الزون عباسد لبس عم صفراء لما نزلت الملائك يوم بدر نزلت وعليها العمائم الصفراء ده معنى كلام الحفيد عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير يقول جد ابن عمتي احمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء غداه بدر كان اول فارس شهد الوغى في لامة صفراء نزلت بسيماه الملائك نصره عند الحياض عند يوم تكالب او يوم الاعداء ويوم بدر خرج رجل من المشركين يقال له عبيده بن سعيد بن العاص تدجج بالحديد وما ظهرت منه إلا عيونه أتعب الناس بيجي لناس بي... ما يضربوا السيف ما ماشيشوه لابس حديد يضربوه بالسيف السيف يقع في شنو في الحديد فخرج إليه الزبير بن العوام وطعنه بالرمح في عينه قال حتى خر ميتا قال الزبير لما أردت رمحي وضعت يدي على رأس الرجل وسللت الرمح سلا أبت تمرك يا من الكافر ده وقع في الوطن خدته قراعه في ناس خافوا خلي خلي يعملوا ودي في ناس حسه الككش كده والله يا اخوان بقول لكم اسلام يجاهد الجهاد ما عليه والحمد لله الجهاد حسه من بعيد لبعيد بالرصاص يا أخي حسه في ناس كشوا طعنوا في عينه دخلوا الرمح ده لحد الاخر لما جاي يسيل ما قدر يسيل الراجل ما مات الزبير حتى قراء فوق راس الراجل وجذر الرمح بتاعه تر يا من طلعوا الزبير بن العوام يوم احد جاء طلح ابن أبي طلح العبدري على جمله يدعو الناس للبراز المبارزة وبجرأة الناس قلت دارية الجنة شو يزود عليك الله. فخرج إليه الزبير واقتحمه على جمله وألقاه على الأرض وذبحه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة التي حفظت عن الزبير وقيل أن هذه هي مناسبتها لأن النبي قال له يا زبير لو لم تخرج إليه أنت لخرجت إليه انا. ما فضل إلا يخرج له الرسول عليه الصلاة والسلام فعندها عليه الصلاة والسلام قال الحديث لكل حديث صحيح إن لكل نبي في الجنة حواري وحواري وحواري في الجنة الزبير بن العوام والحوار المتابع واللصيق أكيد الولد لما قال جدي ابن عمتي أحمد ووزيره عند البلاء يعني الطوال لازمه قال إن لكل نبي حواري وحواري, وحواري وحواري وحواري النبي عليه الصلاة والسلام هو الزبير بن العوام إن لكل نبي حواري وحواري, وحواري في الجنة الزبير بن العوام وقيل هذه المناسبة قالها يوم الأحزاب وكان للزبير أيضا يوم الأحزاب موقفا لما جاءت قريش تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام وقف على رأس جبل رجل يسمى نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي برضو من المشركين ليه كلهم كتلون الزبير والزبير اصطرع معه تقاتلوا بالسيوف نأس في الجبل في النهاية قابضوا ثم إذا بهم ينحدرون من الجبل قال الصفي للنبي عليه الصلاة والسلام ايقتل ابني؟ قال لها ابنك يقتله ايهما وصل الحضيض اولا مقتول البدع في الاول دا قلبت قتل فالرسول يدعو والمسلمون يدعونه فوقع نوفا الاول وعلاه الزبير فطعنه بالخنجر فقتله طالع لبن فوق وقتله وفي البخاري أن الزبير رضي الله عنه في البخاري شهد اليرموك مع المسلمين المعركه الفاصله مع الروم جاء الروم في مئتا ألف فارس أو في مئتي ألف فارس جو دي نهاية الروم كانت تشرف الصحابة بحضور الزبئة الزبير فقال له الذين معه في المعركة يا زبير اقدمنا ونحن معك قال لإن شددت كذبتم البعمر ما تقدروا عليهم حديث البخاري ناس صحابة كلهم يوم يرموك قال لا يا أخي أنت قدامنا كاتل يحب معك قال لهم ما تقدروا الشيء اللي عليهم أنت يا ناس قالوا افعل فشق بفرسه جيش الروم من اوله الى اخره ورجع شاقا له شق الف بيفرسوا شقاهم كده مش سيف ودرفيون وجا راجع شاقيهم زول بارا وما في قال لك ففعل هذا مرتين يا اخي الشده الشده والله انا بس ما قادر اقول الا طبعا الزبير في ناس في السودان كوتار بنتسب له ناس كوتار بنتسبوا للزبير بن العوام واظن ديل الكواهل أظن كده الكواهل أظن بانتسبه إلى الزبير بن العوام الزبير بن العوام فارس من الفرسان والله ما في كلام. في شجاعة منقطع النظير قال عروة بن الزبير ولده لقد وجدت في عاتق أبي جرحان غائراني وأنا طفل صغير أدخل, أدخل أصبعي ألعب بها قال في كتفه هنا جرح لجوة قال هو شافع بدخل الصباع ويلعب قالت قال جرحان يوم بدر وجرح يوم اليرموك جرح جرحان غائران يوم بدر وجرح جرح غائر يوم اليرموك تزوج الزبير بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وسنفرد لأسماء درسا لكن الذي يهمني هنا شهادة أبي بكر صديق للزبير كان فيه حدة فحد على أسماء مرة شد على شديد فذهبت مغضبه إلى أبيها قال لها ارجعي إلى بعلك إن الزبير رجل صالح. ده أبو بكر الصديق جزعلان منه شكله وشد عليها قامت زعلت ماشيت لابوها لماشيت لابوها قالت الزبير عمل لي وعمل لي وعمل لي. قال ارجعي إلى بعلك إن الزبير رجل صالح. وهذه شهادة عظيمة من أبي بكر الصديق للزبير بن العوام ولقد ولدت له عبد الله بن الزبير. طبعا تزوج الزبير مع أسماء عاتكة بنت زيد ابن نفيل زوجة عمر بن الخطاب بعد أن قتل وهذه المرأة عجيبة قتل زوجها الأول قبل عمر وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق ثم تزوجها عمر فقتل ثم تزوجها الزبير فقتل وهي تحته وقتل الزبير بعد واقعة الجمل ذكره علي بن أبي طالب بواقعه لما خرجوا للقتال يوم الجمل كان الزبير وعلي يحباني بعضهما جدا طبعا الزبير لما هاجر هاجر حبشة الأولى من أسبا. هاجر الزبير صاحب هجرتين هي حبشة الأولى وفي قصة عجيبة جدا لكن ناجرة في كتب التاريخ أن الزبير جاء إلى الحبشة ونزل مع النجاشي وقاد النجاشي معركة النجاشي برضه بتكلم عنه جايه ان شاء الله بإذن الله وقاد مع النجاشي معركة كان النجاشي معركة ضد خصومه من أبناء عمومته. النجاش عنده قصة طويلة. كان هو أبوه الملك. لكن ما عنده جنا إلا واحد بس النجاشي ده. وعنده أخوه تاني الملك ده عنده أخوه عم النجاشي عنده تسع أولاد. فالأحباش قالوا: الراجل الأب ده كان مات والنجاشي مات الملك بنتهي فينا. فقالوا لعمه اقتل أخوه ده واستلم انت الملوك. واقتل الولد. فعمه رقليهوا باعوا. فبيع النجاشي في جزيرة العرب لما الأولاد مسكوا ملك الحبشه اضطرب عليهم الأمر جدا ما قدروا تسع أولاد خمور وضل ما قدروا يعملوا أي حاجة كادوا يختفروا فقال الناس لا يصلح ملككم إلا ابن ملككم الأول فجاءوا إلى النجاشي في جزيرة العرب لقوه بحلب له في غنماية لواحد من الأعراب اشتراوه حنسوا العرب قال لك كان دار الدنيا كلها أبن الدكريا أزود ملكنا اشتروا رجعوا بقو ملك لما جو الصحابه القساوس ناس قريش رسلوا للنجاشي هدايا مع, مع عمري بن العاص فقال لهم النجاشي ردوا عليكم الرشاوة فان الله عندما رد الي ملكي لم اعطه رشوه لانصفنهم ده يقول كلامه ده يقول كلامه بعد ذاك اولاد عمه قادوا ضد ثوره النجاشي قام قال للمسلمين شنو قال لك في نهر وناس تحدوا من مستغربين في النهر ده شنو كان في نهر قام قال له خليكم المعركة غرب النهر قال لهم خليكم شرق النهر وده الشاهد بتاعي قال لهم خليكم شرق النهر لو انتصرتوا كونوا مكانكم والله النجاشي ده ياخي النجاشي ده لا حول ولا قوة إلا بالله إلا اتكلم عنه براو بس النجاشي ده براو اسمه أصحمة بن الأيجر اصحمه بن الأيجر رضي الله عنه النجاشي قال لهم خليكم في الشرق أنا في الغرب المعركة كان أنا فوستا خليكم محلكم برجعكم وكان فازوا علي فروا فالصحابة واقفين جاليك على النهر وذيك بتحارب هناك وبيناسوا النهر والحرب دائرة قال فحمل الزبير ذو العوام ثيابه على رأسه وحمل سيفه وقطع النهر وشارك مع النجاشي في المعركة ياخذ شده شده. شده؟ قال يا أخي استدف نزاتك استد قال لك يا أخي ما قعدنا جيب ذا جاي أبا روح محرجاق وأصل شاف الموضوع ذا كذي ما قاد لي كيف يا أخي والله في حير وبالتالي كان لما هاجر إلى المدينة آخر النبي سلم بين كل مهاجر وأنصار فآخر بين الزبير وبين سلمة ابن سلامة ابن دقش قال له ده اتأخوا سوى مع بعض كان لكنه كان يحب علي جدا فمره علي بيضحكه فقال النبي للزبير أتحبه قال نعم قال لتقاتلنه وأنت له ظالم دام ذكره قال تذكر زمان والأنا في المعركة الرسول ما قال لك طوال الزبير دخل سيفه ومشى في منطقة اسمها وادي السباع نام الزبير فجاءه عمري بن جرموز وفضالة بن حابس فقتله عمري بن جرموز وهو نائم أشكد قالت عاتك زوجته ترثي الزبير الفارس أن يقتل غدرا قالت أيا عمر حين أتيته هل لا نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد قالت لنا زول خوف ولا زول جبان قلت لنا انت كنت تكلمه كنت صحيه بعدك تعلو ما تقول تكثل زي دي اتأثرت جدا قالت لنا لما جيته كانت تصحيه لوجدته لا طائشا لا طائشا رعش الجنان ولا اليد يعني ما بشنو ما بخاف قالت كم غمرة قد خاضها بتتكلم عن زوجها والله صدق كم طبعا يا إخوانا والله النسوان ذات الزمان هزول الله من برثوه والله يحس أمرة ترثيك ما فيه السعر دي يجيب النمو حسو المرض عليك ما يجيبها كيف راثت زوجها قتله كم غمرة قد خاضها لم يثنها عنه طرادك يا ابن فقع القرقدي يعني زي الفقاعات فقاعات قتله لم يثنه عنها طرادك زي المطارده تحتك دي يا ابن فقع القرقدي بقيت زي المهم جت انت كنت هتقدر عليه بخلاصه كده قالت كان جيت بوشه كده تقدر عليه الزبير نعم عمرو ما بيقدر عليه ولما جاء بسيف الزبير الى علي وظن عمرو بن جرموز ان علي يكافئه قبل علي علي السيف وقال السيف طالما جلى به صاحبه الكرب عن وجه رسول الله قال له صاحب السيف ده والسيف ده سيف طالما جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله لما سمع عمر بن جرموز هذا فر وخشي على نفسه أن يقتله علي وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار قيل أن عمرو بن جرموز لما سمع هذا قتل نفسه هذه روايه في كتب التاريخ والرواية الثانية أن مصعب بن الزبير بن العوام صار واليا على اليمن فجاءه عمرو بن جرموز وقال قدني بالزبير يعني اقتص من اقتلني انا قتلت الزبير قتلني فارسل مصعب بن الزبير الى اخيه عبد الله بن الزبير يستشيره قال أنا قود للزبير من عمرو بن جرثموس والله ولا بشسع نعله اتركوه حرا قال لهم ما, ما كفئوا والله قال لهم بين عالوا ما كنا بنقتلوا خلي فكوا ودا قال لهم يقتلوا الزبير ومات الزبير وقد نيف الستين من عمره يعني دخل في الستين رضي الله تعالى عنه على الراجح سنة ست وثلاثين من الهجرة النبوية وبذلك طوينا صفحة من أجل صفحات الفروسية والمروءه والشهامة في الإسلام غدا ألقاكم مع بطل من الأبطال وعلم من الأعلام استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته